بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين أكنا جل سبحانه وتعالى Dura Durso, Gekketunin, Jokani Ajantun, 2000 ratti mute, Bani Tarif, Jokan Husaa ratti mute, Jokan Bani Modlegi ratti mute, Jira. Isan tuju, Nyata, Gari Uhrati Harramse, Gari Ammotinuju, Hallalpad. Kanafrabin ol'Ane, Huji Isani Kana Ratti. ردي ودخرت جب بوججتشا وانهما الكاني وفي وفيتي دخرتى حرام سوانتهيبجتشا آياتنا بوسجتشو أقوم سينا كيسكى دبته من عبد الله بن مسعود غابتو كويسا لينا وهي نعاتاج رفون الراء نميت كان تو كو تو تكيستها تو تكيسها كأي كنا خيرنا فيه innajajnanin aninyattu naratti harama jeden kitabarebbitisi ajje moomaayi jennanen oomaayi jeden erga kana nyattu ti kafara wasi jedeni ajaje jecchu باسي fi ya ayyuhan nasu ya ilmanamatiyo kulu mimma fil ardh nyatta wandecci ke irra halalan tayyiban hala wanti sun halala isini tahe Ajivan, wangari, isini, tahen, njar, njar, njar, dati, rruga, e, aja, aja, aja, juni kun astetti, abban barba, deninjata, kun isulle, rakon, abulakin, halalli, halala, aja, aja, rra, arganna, mimmafin arudun, aja, juni, aja, juni, aja, وان دچي كيسه يرو مارا نيات دا ودونتهن وان تي غاري وني حرام تهيل لين ني ريجچو نو كن تيچو تبعيضات ياني وان دچي كيسه حرام ولا خطوات الشيطان شيطانا خطوات تني أَخَا الرَّحَاسَ وَنِتِّي وَان, اتنم وان, اتن وان شَيْطَانِ اِتْنَمَا يَمْرُجُتُو وَان شَرِيعَان اِتْنِ هِنْدُفِن يُوحَانِي نَذْرِي مَعَاسِيَا جِتُو قُدَا وَمَعَاسِيَاتَ هَكُدَا قُدَن كَنُدَرَّايُو وَانُما شَيْطَان اِتْنَمَا يَمْرُهُنْدَتُو يُخُطُوَاتَ شَيْطَانَا يَدَمُ وَنُ الشَرِيعَان اِتْنِ هِنْدُفِن خُطُوَاتَ الشيطان تورِّه لِشَيْطَانَ هِنْهُرْدُهِنَّ أَجْرَهُ تُرِّه شَيْطَانَ هِنْهُرْدُهِنَّ تُرِّه شَيْطَانَ وَأَمْبَدُّ تَنْمَجِسِيْتِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ شَيْطَانٌ كُنْ إِثْنِيْم عَدُوٌّ إِفْجَالَةِ الدِّينِ إِفْجَالَةِ كَالْدِينُ مَنِ اسْتَ إنما يأمركم بالسوء شيطانكم كئيب إيمرو بالسوء هم تبتئ سوء جتون همتو وأنت همتو جامد أبا إسيه جتتهيو آخراتي فور لساهم معته وامبد سانو الفم فاحشانكم اسجين اسا وان اقرين اسا فكاتاتي غرويرو فسرن سوء في فاحشان والبرة لفته سوءين وما فكاتاتا فاحشان فكنا كي وان دانقا دابرة جيتون يو كاني سوء جيتون وان حدين شريعا كيه سنجر وان حدين تموم كيه سنجر فاحشاء وان حدين <سؤال> كيف سجلوه؟ سير الشريعات تجدت يو كان فحشاء جدتون ذنالا جدني فسران جدتون كان هندر راو كهم وان شريعان ارقذيتوا يو فحشاء جد وان تقولوا اكا اسن جدا اسن اي مرا شيطان على الله رب الرد ما لا تعلمون وان اسنهم بيني وان اثنين بين اكا جتا اثنين اي مره وان تي اثنين بين اثنين ما اني جنن وانك بحيرات وانك سائبات وانك جلاني قريب في الرادي الهرمس لقنا جلاني وان رب حلال على الله ما لا تعلمون بين وان هم بين أكيسين يتن، <تصفيق> أكيسين إما راجت. أسرى ونت أركنون، ونت شريان. إثنين لفين رجعك أبتمان إفجالان. إثنين لفين واندجي إرجرور را. أصلين تسا حلال. لا هجر حرام جريت تنين برد برد برد برد هو الذي خلق لكم ما في الأرض بك جلت ربي واندك كيس جره هنده هلال قليس وان شريعان حرام واندك وإذا قيل لهم اتبعوا ويت إسان جد أمي لمن كفار لك ما كيس جر جد يو وإذا قيل لهم يو إسان اتبعوا <تبعوا> ما أنزل الله والرب بموس جل ديم القرآن كنا جل ديم ويتيسان جدا قالوا, قالوا نجدن بل نتبع نتنور دفنا لكينور دفنا مع الفينة وان أجر عليه جلن. وان سنرتي أبا أنا أباكين وان أبونكين هجتوك أجرسان وجننا لك كوران جل ديم نوجرنجتوك أولو كان آباؤهم استفهام آليفين تني أولو كان آباؤهم سيلا أدو أبان إساني يوك أبون إساني سنين لين تاياني لا يعقلون شيء ولا يهتدون كواتاك كمبيني كواتاك تطمق أجي لأدو تهيلي جلو مديماني وان تقليد نتاين وهي بتقاليد جيتو نما جلا ديمو رغاتو وان شرع الله كي تينغودين اودوم بيني اكنو ماننم ما جيتو اكن ني فوكاتو نو هي ما جيتو دا جلا واسك كم ومثل الذين كفروا فَكَيْنِ وَرَبِّكَ كَفَرْتَهُ فَكَيْنِ نَبِي مُحَمَّدْ دَعَوَاتِ قَدُ كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعْ أَكَنَ مِجَالَّ لَبُوتِي وَانِ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَكَيْنِ وَالْكَافِرَا أَوْلِيَاءَ سَنَ يَمَّچُو خَنَ كَمَثَلِ الَّذِي akkana kana mechati se hola teuti. Kamathali the yankuni one himdubban whole martanioka one jalan uwan Yero in it lala busan ackafaki sanitu. Namitchekile kissajiruakan kamasali ledhiyan yoko bimayas majetun, akanamit tekile ke se jruka iuti Yero in Yusan Sagale Isak il Isa de Bifte وَعَوَى يَسْجَلَ وَهُوَ تَنسِهِ أَكْثَرُ مَا تِإِيَاهُ وَلَا أَكْثَرُ نِفْيَدَ مَن تَقَلَّجُوا تقل كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ أَكَنَمِكْ جَوَانَ حِنْدَجِ نَتِّي أَيُوتِ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً لَلَّبَا فِي أَيِّ إِسَامَلَ إيّ إسامالي كإنّهن أغيرني سمّن جرّسني دودا رجران بكمن أفانين اللي قببو عميّن إيّان اللي بلّار وهم لا يعقلون إسانس واتقق اللي أقلين قبنين جرّسني جرّسني دودا بلّا أفاني قببو واتققهم بيّن درسي انتا الرأس متل عبتي درسي انتون هقا ولتي لي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته